ويقول الذين كفروا لست مرسل الآية وقيل مدنية إلا قوله ولو أن قرآن سيرت به الجبال الآيتين نزلت بمكة وصورة الرعد من السور المشهور فيها الخلاف في المكية والمدنية وعند القول بمكيتها فهناك عدد من الآيات يقال فيها بالاستثناء حتى أكثر مما ذكر وهذا يعني بغض النظر عن تحرير ذلك هل هو فعلا من المستثنيات أم لا وكذلك أيضا إذا قيب فيها أنها مدنية يقال فيها مستثنيات مكية قال وآيها 43 آية وحروفها 35006 أحرف وكلمها 855 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قال ابن عباس معناه أنا الله أعلم وأرى وتقدم ذكر السكت والإمالة في أول سورة يونس تلك أي أخبار الأور المتقدمة آيات الكتاب أي الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك والذي أنزل إليك من ربك يعني القرآن مبتدأ خبره الحق فاعتصم به ولكن أكثر الناس يعني مشيك مكة لا يؤمنون لعدم تأملهم فيه الله الذي رفع السماوات بغير عمد قال جمع أعمدة وهي جمع عمود وهي جمع عمود البيت يعني السواري ترونها استشهاد برؤيتهم لها كذلك والمراد نفي العمد أصلا وهو الأصح فهي واقفة كالقبة والقدرة أعظم من ذلك على ما الضمير في ترونها على ما ذكره المفسر هنا <تصفيق> على نعم. ثم استوى على العرش قال بلا كيف وتقدم الكلام عليه في سورة الأعراف وسخر الشمس والقمر ذل لهما لمنافع خلقه على ما يريده تعالى كل يجري لأجل مسمى لوقت معلوم هو انقضاء الدنيا يدبر الأمر في خلقه من غير شريك له فيه يفصل الآيات يبين البراهين لعلكم بلقاء ربكم توقنون لكي تصدقوا وعده وهو الذي مد الأرض بسطها وجعل فيها رواسية جبالا ثوابت قال ابن عباس كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها أي خلق في الأرض حين بسطها من كل نوع من الثمرات زوجين اثنين أي نوعين حلو وحامض ونحوهما يغشي الليل النهار يلبسه مكانه فيصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم نغشي بالنون والباقون بالياء إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون فيها والتفكر تصرف القلب في معاني الأشياء وفي الأرض قطع متجاورات متلاصقات مختلفات مع تلاصقها طيبة إلى سبخة وكثيرة الريع إلى قليله ونحو ذلك وجنات بساتين من أعناب وزرع ونخيل صنوان هي النخلات يجمعهن أصل واحد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في العباس عم الرجل صنو أبيه وغير صنوان النخلة المنفردة بأصلها قرى كثير أبو عمرو ويعقوب حص عن عاصم وزرع ونخيل صنوان وغير بالرفع في الأربعة عفا على جنات وقرى أهل باقون بالخفض عطفا على أعناب زرع نخيل وغير عطف صنوان نعت لنخيل وغير معطف على صنوان يسقى بماء واحد وهي متغيرة في الألوان والطعوم قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى بالياء على التذكير أي يسقى المذكور وقرأ الباقونة بالتاء على التأنيف أي تسقى الجنة بما فيها وأمال حمزة والكسائي القوف ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الثمر والطعم قرى حمزة والكسائي وخلف ويفضل باليائي لقوله يدبر الأمر ويفصل الآيات الآن السابقة وقرأ الباقونة بن على معنى ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكل وقرأ نافع وابن كثير الأكل بإسكان الكافي والباقونة بضمها والأكلات بضم الهمزة اللقمة وبكسرها الحالة التي يؤكل عليها وبفتحها المرة الواحدة كذلك بنوا آدم من أب واحد واختلفت خلقهم وأخلاقهم إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يستعملون عقولهم بالتفكر وإن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم باتداء الخلق من الله عز وجل وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من فعجب. تصويب لعجبه صلى الله عليه وسلم والعجب تغير النفسي برؤية المستبعد في العادة قرى أبو عمرو الكسائي وخلاد عن حمزة تعجب فعجب بإضغام البائي في الفائي والباقونة بالإظهار قولهم أئذا كنا ترابا بعد الموت أئنا لفي خلق جديد أي أنبعث خلقا جديدا بعد الموت واختلاف القراء في أئذا أئنا في الإخبار بالأول منهما والاستفهام بالثاني وعكسه والاستفهام فيهما هذا أول موطن يقابلنا في الهمزتين فقرأ ابن عامر وأبو جعفر إذا بالإخبار أئن بالاستفهام فابن عامر يحقق الهمزتين وأبو جعفر يسهل الثانية ويصل بينهما بألف واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل مع تحقيق الهمزتين وقرأ نافع والكسائي ويعقب أئذا بالاستفهام إن بالإخبار فنافع يسهل الهمزة الثانية وغويه قالون يفصل بينهما بألف وفقه رويس عن يعقف في التسهيل والكسائي يحقق الهمزتين وفقه روح عن يعقوب وقرأ الباقون أئذا أئن بالاستفهام فيهما فابن كثير وأبو عمر يسهلان الهمزة الثانية منهما وأبو عمرو يفصل بينهما بألف وعاصنون وحمزة وخلف يحققون الهمزتين فمن قرأ بالاستفهامين فذلك للتأكيد اذا ان ومن استفهم في الاول فقط فانما القصد بالاستفهام الموضع الثاني تقديره انبعث ونحشر اذا ومن استفهم في الثاني فقط فمعناه اذا كنا ترابا انبعث هو الاستفهام في الثاني هو اصل مكان كان في, الأول دون القصد هو في الأول ولكن القصد الثاني أولئك أي منكر البعث <تصفيق> الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يقول أي أعمالهم الخبيثة وأولئك أصحاب النار هم الأغلال بأعمال خبيثة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال لا ينقلون عنها أو لا ينقلون عنها نعم ونزل في من طلب العذاب قبل حينه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أي بالنقمة قبل العافية والاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته وقد خلت من قبلهم المثلات جمع مثلة أي عقوبات أمثالين من المكذبين المعنى قد عرفوا ما نزل بالقوم قبلهم من الهلاك فكيف يستعجلونه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي يغفروا ذنوبهم مع ظلمهم أنفسهم بالمعاصي والشرك انتابوا وإن ربك لشديد العقاب للكفار ويقول الذين كفروا عنادا لو لا إهل أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من رب أي حجة على صدق نبوته كأحياء عيسى الموتى وقلب عصا موسى حية قال الله تعالى إنما أنت منذر ما عليك إلا البلاغ ولكل قوم هاد نبي يرشدهم وقف ابن كثير هادي بإثبات بياء بعد الدال وروي ذلك عن يعقوب وقنبل لأنها الأصل ولأن الذي حذفت الياء لأجله وهو التنوين قد زال وقرأ الباقون بحذفها وقفا لأن الأصل هو الوصل وهي في الإمام ياء والحذف والإذات جائزان وكذلك حكم اختلافهم في وال واق وباق وجائزا لغة وجائزاً يعني في القراءة هنا قرأ هناك من قرأ بالإذات وهناك من قرأ بالحذف الله يعلم ما تحمل كل أنثى قال من ذكر وأنثى وتام وناقص وأبيض وأسود وواحد واثنين وأكثر وما تغض الأرحام أي تنقص وما تزداد أي تأخذه زائدا فنقصان الأرحام وضعها لأقل من تسعة أشهر وزيادتها وضعها لأكثر من تسعة أشهر وقيل غير ذلك في يعد الأقوان وأقل مدة الحمل ستة أشهر بالاتفاق وغالبها تسعة أشهر واختلفوا في أكثرها فقال أبو حنيفة سنتان وقال مالك خمس وهو المشهور عنه وقال الشافعي وأحمد أربع وكل شيء عنده في علمه بمقدار بتقدير معلوم عالم الغيب ما غاب عن خلقه والشهادة ما شاهدوه الكبير الذي كل شيء دونه المتعال عن صفات المخلوقين وقول المشركين قرى كثير ويعقوب المتعالي بإثبات الياء وحذفها الباقون سواء منكم من أسر القول ومن جهر به اي استوى في علم الله خافي القول وظاهره ومخفيه ومظهره ومن هو مستخف مستتر يطلب الخفاء بالليل بظلامه رو يعني عقوب وقنبل الوقف بالياء على مستخفي وسارب سالك في سربه أي طريقه بالنهار والسرب بفتح سين وسكون الراء الطريق قال ابن عباس هو صاحب ريبة مستخف بالليل وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الاسم له أي الإنسان المؤمن معقبات أي الملائكة التعاقب في حفظه من بين يديه ومن خلفه أي من قدامه ومن ورائه والتعقيب العود بعد البدء وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن المرادة الجماعات التي يعقب بعضها بعضا يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله فإذا جاء القدر وخلوا عنه وفي عدة أقوال معروفة في المعقبات وله إلهاء على عود إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة حتى يغير ما بأنفسهم بكثرة المعاصي وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا فلا مرد له لا يرده شيء وما لهم أي المراد هلاكهم من دونه من دون الله من وال ولي وتقدم اختلاف القراء في وال عند هاد وفيه دليل على أن خلاف مراد الله محال هو الذي يريكم البرق خوفا من الصاعقة وطمعا في الغيف وينشئ السحاب الغيم المنسحب بالماء أثقال بالمطر قال علي السحاب غربال الماء ويسبح الرعد بحمده والرعد اسم ملك يسوق السحاب والصوت المسموع تسبيحه فإذا سبح لم يبقى ملك إلا رفع صوته بالتسبيح فينزل القطر وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد والملائكة أيضا تسبح من خيفته معفوف على الرعد من خيفة أي خيفة الله تعالى ويسل الصواعق جمع صاعقة وهي العذاب المهلك ينزل من البرق فيصيب بها من يشاء فيهلكه وهم يجادلون في الله بتكذيبهم عظمته وتوحيده وهو شديد المحال العقوبة يقال محل الرجل بالرجل إذا مكر به وأخذه بسعاية شديدة روي أن عامر بن الطفيل وأربدا ابن ربيع أخى لبيد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين قتله فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف فتنبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اكفنيهما بما شئت فأرسل الله على أربد صاعقة فأحرقتهم فولى عامر هاربا فنزل ببيت امرأة سلولية فرمي بغدة عظيمة فمات وكان يقول غدة كغده البعير وموت في بيت سلولية فنزلت له دعوة الحق أي هو المستحق لها وهي لا إله إلا الله والذين يدعون من دونه أي الآلهة الذين يدعونهم الكفار لا يستجيبون لهم بشيء يريدونه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه أي لا ينتفع عبدات الأصنام بدعائهم إلا كانتفاع عطشان يمد يده إلى ماء في حفيرة لا يصل إليه في عدة أقوال في هذه الصورة صورة بسط الكف إلى الماء وما دعاء الكافرين الأصنام مفعول المصدر وما دعاء الكافرين الأصنام إلا في ضلال لا يفيد شيئا ولا يغنيهم ولله يسجد من في السماوات والأرض يقول أن قادونا طوعا هم المؤمنون وكرها هم المنافقون والكافرون الذين وكرهوا على السجود بالسيف وظلالهم جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله بالغدو البكري والآصال العشاية جمع أصل والأصل جمع أصي وهو بين العصر وغروب الشمس وهذا محل سجود بالاتفاق يقصد هذا الموضط هذه الآية يعني محل سجود بالاتفاق كسجدة يعني تقدم اختلاف لايمتي في سجود التلاوة أنا ونبي على هذا لأنه هذا قد يفهم وهذا هو بين العصر وغروب الشمس وهذا محل سجود بالاتفاق لا لا لا يتكلم على الوثو يتكلم على الآية تقدم اختلاف لايمتي في سجود التلاوة وحكمه وسجود الشكر آخرة سورة الأعراف مستوفا آخرة سورة الأعراف أول سجدة بترتيب المصحف قل للمشركين استفهم انكار من رب السماوات والأرض خالقها ومدبرها فإن لم يعترفوا فأنت قل الله ربهما دي هنا مكتوب خطأ هنا ربهما من غير الفاصلة والكلام متصل بعض ببعض <تصفيق> فان لم يعترفوا فأنت قل الاستفهام موجه لهم من رب سموات الأرض ثم قال قل الله فأنا يقدر كان فإن لم يعترفوا فأنت قل الله أي ربهما يقول وإن اعترفوا قل أنت إلزاما لهم يعني الكلام هنا المفترض بقى وإن اعترفوا هذه جملة جديدة ومتصلة بما بعدها وإن اعترفوا قل أنت إلزاما لهم من دونه أي دون الله قل من رب استماوية الأرض هذا موجه لهم في, في الاستفهام فإن لم يعترفوا فقل أنت أجب أنت قل الله قل أفاتخذتم مرة أخرى يبقى قل الله إن اعترفوا بأنه الله فقل إلزاما لهم أفاتخذتم من دونه يقول قل أنت إلزاما لهم أفاتخذتم من دونه أي دون الله أولياء أصناما لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ومن لا يملك لنفسه شيئا فلا يملك لغيره ومن هو كذلك فكيف يعبد ويتخذ وليا قرى ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب أفتخذتم بإضغار الذل عند التاول بقون بالإضغام ثم ضرب لهم مثلا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير يعني الكافر والمؤمن أم هل تستوي الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان قرى حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم أم هل يستوي بالياء على التذكير لأنه تأنيث غير حقيقي والفعل مقدم وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، لأنه مؤنث لم يفصل بينه وبين فعله شيء ثم استفهم منكرا معجبا منهم فقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشبه الخلق عليهم المعنى لم يتخذوا آلهة يخلقون شيئا فيشتبه خلقهم بخلق الله تعالى قل الله خلق كل شيء بلا شريك فيعبد بلا شركة وهو الواحد المتوحد بالألوهية القهار الغالب على كل شيء ثم ضرب مثلين للحق والباطل. فقال تعالى أنزل من السماء ماء يعني المطرة فسالت من ذلك الماء أودية جمع واد بقدرها صغيرا وكبيرا فاحتمل السيل زبدا هو ما على وجه الماء من رغوة الماء وغيرها رابيا عاليا على الماء فالماء الصافي هو الحق والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجال وجوانب الأودية هو الباطل والزبد فهذا أحد المثلين والمثل الآخر قوله تعالى ومما يوقدون قرأ حمزة الكسائي وخلف حفص عاصم يوقدون بالغيب لقوله تعالى ما ينفع الناس سات قال مخطبتها هو وقرأ البقون بالخطاب أي ومن الذي توقدون, ومما توقدون عليه في النار كذاب والفضة اتغاء خلية طلب زينة يتزجل بها أو متاع وهو لا ينتفع به النحاس الرصاص يذاب فيتقض منه الأواني والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب زبد مثله أي إذا يسبك بالنار كان له زبد وهو خبثه فالصافي ينتفع به كماء مثل الحق وزبده يبطل كزبد الماء مثل الباطل كذلك يضرب أن يمثل الله الحق الذي يتقرر في القلوب والباطل الذي يعتريه أيضا فأما زبد الذي على السيل والفلزة وهو ما ينفيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض فيذهب جفاء باطلا والجفاء هو ما يرمي به سيل الوادي إلى جنبات من الغثاء وجفأتي وجفأت القدر إذا غلت وألقت زبدها وأما ما ينفع الناس من الماء وخلاصات الفلزة من الذهب والفضة والنحاس فيمكث في الأرض لمنافعهم كذلك يضرب الله الأمثال فيظهر الحق من الباطل للذين استجابوا قال اجابوا لربهم واطاعوه الحسنى الجنه وكل ما يختص به المؤمن من نعم الله سبحانه هذا في تفسير الحسنى قال والسوء النار والذين لم يستجيبوا لو ما بيفسر استجابوا باجابوا في, في فعل المؤمنين مثلا يكون هو يوضح استفعل هنا بمعنى بمعنى أنه فعل أو يقصد يعني إن هو ليس فيها معنى ليس فيها معنى الطلب في مثل هذا يعني فيقولون استجابوا إعجابوا والذين لم يستجيبوا لهم الكافرون لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لبذلوه اشتداء لانفسهم من النار فلا يقبل منهم أولئك لهم سوء الحساب هو المناقشة فيه المناقشة في الحساب هو سوء الحساب فلا يغفر لهم شيء من ذنوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نقش الحساب عذب هذا سوء الحساب ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المهاد المستقر ثم أدخل همزة الإنكار على الفائه مبينا أن لا مساوات بين حال المستجيب وضده فقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ويؤمن به وهو حمزة رضي الله عنه كمن هو أعمى عن الحق لا يبصره وهو أبو جهل وغيره ممن كان كذلك وأيضا يقال وغيره ممن كان كذلك في ما سبق في حمزة وهذه الآية لو حد بيقول أن هذا يعني نظر لهذا باعتبار أنه سبب نزول فلو كانت مدنية فيقولن الآية إن الآية مكينة إنما يتذكر يطعظوا أولو الألباب ذو العقول فاستجيبوا الذين يكونوا بعهد الله إذا عاهدوا لا ينقضون الميثاق العهد الموثق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال المراد صلة الرحم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من تحت العرش يوم القيامة القرآن حاج لعباده ظهر وبط والأمانة والرحمة لأن وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ويخشون ربهم قال سرا وعلانيا ويخافون سوء الحساب هو عدم المسامة فيه والذين صبروا قال على المكاره ارتغاء وجه ربهم لا غير وأقاموا الصلاة المفروضة وأنفقوا مما رزقناهم في مواساة المحتاج سرا هو ما ينفق تطوعا وعلانيا هي الزكاة المفروضة ويدرؤون يرفعون بالحسنات السيئة فيجازون الإساءة بالإحسان وهذا بخلاف خلق الجاهلية روى أنها نزلت في الأنصار ثم هي عامة بعد ذلك في كل من اتصف بهذه الصفة ولأيك لهم عُقَبَ الدار عاقبةُ الدنيا وهي الجَنَّة نلاحظ أن أحد حيقول برضو أنها نازلة في الأنصار فيقول إن الآيات مدنية لو كانت سورة ما فتكون من المستثنيات عنده ثم بيانه بقوله تعالى طبعا أقصد إن هو إذا اعتبر أن هذا سبب نزول على على الاصطلاح أنه سبب نزول وإلا الكلام طبعا يكون في مناقشة يعني لكن ببل الإشارة فقط لي لماذا في يذكر هذا في المستثنى عندما يذكرهم ثم بينه بقوله تعالى جنات عدن بساتين اقام لها الاقصى يدخل صلح اي مصالحا اذواجهم وذرياتهم لما يدخلون الجنه جميعهم تكميلا لفرحهم والملائكه يقولون عليهم من كل باب من ابواب الجنه ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم اي هذا الثواب لكم بسبب صبركم على مشا تلخيص تعبكم ثم في الدنيا استراحنا في فنعمل الدر ونزل في الكفار صفه فله ضاده للمتقدمة او صفه مضاده للمتقدمه والذين يقضون عهد الله قال المخذور عليهم بعد ميثاق يوقون ان الله به ان يوصلون بعض ببعض الصرف أو من باب الملاحظة فقط يعني باب الملاحظة هو لما يفسر مثل الثاني لذلك فالأول يفسر من يقول هنا يؤمنون بعض الأنبياء ويكونون بعض فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل يقول في الأول أنهم لا يفرقون بين أحد من رسل ويقصدون في الأرض بالمعاصي والظلم أولئك لهم اللعنة الإبعاد من رحمة الله ولهم سوء الدار ضد عقب الدار والأظهر في الدار هنا أنها دار الآخرة الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء يهب للكافر المال ليهلكه به ويقدر يضيق على المؤمن ليعظم بذلك أجره فالكل بمشيئة الله تعالى ثم استجهلهم في قوله وفرحوا بالحياة الدنيا قال فرح بطر لا فرح شك للنعم وما الحياة الدنيا كائنة في جنب الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في وما الحياة الدنيا كائنة في جنب الآخرة إلا متاع ذاهب يستمتع به قليلا ثم يفنى الخبر خبر الحياة فين؟ أين خبر الحياة متاع كلمة متاع ويقول الذين كفروا قال من أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه تكون دليلا على صدقه قل إن الله يضل من يشاء اضلاله مفعول ويهدي إليه يرشد إلى دينه من أناب رجع عن منكر الذين آمن وتطمئنوا فاسكنوا قلوبهم بذكر الله إذا ذكروه أو ذكر لهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيستقر فيها اليقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ خبره طوبى لهم أي طيب العيش وحسن مآب مرجع إلى الجنة قرأ يعقوب مآبي بإثبات الياء في الحالين حيث وقع إذا لم ينون والباقون بحذفها وقرأ أبو عمر الصالحات طوبى التاء في الطاء كذلك أي مثل إرسالنا الرسل قبلك يا محمد أرسلناك ثم بين المرسل إليهم فقال في أمة قد خلت من قبلها أمم علل ذلك فقال لتتلو عليهم الذي اوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام وهم يكفرون بالرحمن الواسع الرحمة قل يا محمد هو أي الرحمن الذي كفرتم به ربي لا إله إلا هو عليه توكلت اعتمدت وإليه متابي أي توبتي قرأ يعقوب متابي بإثبات الياء والباقونة بحذفها يقول ولما اقترح مشيك مكة منهم أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية على النبي صلى الله عليه وسلم إزالة جبال مكة لتتفسح وجري مياه بأرضهم ليغرسوا الأشجار ويزرعوا وإحياء موتاهم وأنه إن فعل ذلك آمنوا به نزل ولو أن قرآنا سيرت قال نقلت به الجبال عن أماكنها أو قطعت به الأرض أي شقت فجعلت أنهارا وعيونا أو كل ما أي أحيية به الموت وجواب لو محذوف وتقديره لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار بل لله الأمر جميع في إيمان من آمن وكفر من كفر أفلم يئس أي يعلم هنا ييأس بمعنى يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس فآمنوا جميعا فتقدم اختلاف القراء في ييئس في سورة يوسف عند قوله تعالى فلما استيأسوا منه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر قال واهيه تقرعهم بأنواع البلايا من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وفتح مكة إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم تصيب خبر لا يزال بما صنعوا قراعة قراعة فاعل تصيبهم طيب أو تحول الضمير الفاعل هنا على ما يعود ضمير الفاعل في تحل على ما يعود <تصفيق> الذي اختاره هنا أنت المخاطب إذا الذي اختاره هنا يقول أن تنزل أنت يا محمد بنفسك ماشي صلى الله عليه وسلم والقول الآخر فيها أن أو هي عائدة على القارعة اللي كانت فاعل تصيبه لكنها قال أو تنزل أنت يا محمد بنفسك يبقى هنا تحلوا على الخطاب على ما يذكر يقول وكان الكفار يسألون عن هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء فأنزل الله تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك كاستهزائهم بك قرأ أبو جعفر استهزئ بفتح الياء بغير همز فأمليت امهلت للذين كفروا ثم أخذتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار فكيف كان عقاب تعجيب من شدة أخذه لهم قرأ يعقوب عقابي بإثبات الياء ثم احتج عليهم موبخا فقال افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي اسال الله الذي هو رقيب على كل نفس يعلم خيرها وشرها وجوابه محذوف تقديره كمن ليس كذلك وهم اصنامكم هو الجواب هذا اعراب ايه اي كلمه جواب هذه يعني من فيها توسع هذا الخبر هذا الخبر هو, يقول هو, هو يقول أصلك من نحو أن خبره محذوف الخبر محذوف كمن ليس كذلك يقول وهم أصنامك وجعلوا لله شركاء قال المعنى فمن له القدرة والوحدانية ويجعل له شريك أهل أن ينتقم ويعاقب أم لا والأنفس من مخلوقاته وقائم على الكل قل سموهم بينوا شركاءكم بأسمائهم وصفاتهم حتى نعرف هل يجوز أن يعبدوا أم تنبئونه أي تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض فإنه لا يعلم لنفسه شريكا أم بظاهر من القول يقول أي تسمونهم شركاء من غير أن يكون لذلك حقيقة بل زين الذين كفروا مكرهم كيدهم بشركهم قرأ الكسائي وهشام بل زين بإضغام اللام في الزاي والباقون بالإظهار وصدوا عن السبيل قرأ الكفيون ويعقوب وصدوا بضم الصاد على تعدي الفعل وقرأ الباقون بالفتح أي وصد الناس صرفوهم عن الدين ومن يضلل الله بخذلانه فما له من هاد يوفقه لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر ولعذاب الآخرة أشق أشد شقا للقلب وما لهم من الله من واق مانع يمنعهم من العذاب تقدم التنبيه على مذاهب القراء في هاد ومثله واقي مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون المثل يأتي بأكثر معنى هنا في هذه الآية قال إيه مثل أي صفة صفة الجنة التي وعد المتقون كقوله تعالى وإلى الله المثل الأعلى الصفة العليا تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم هو المثل مشهور المعنين, المعنين الكبار في المثل الصفة والشبيه تأتي بهذا المعنى وأحيانا بهذا المعنى وفي مواضع يحتمل فيها تحتمل المعنيين قال مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون كقوله تعالى فلله المثل الأعلى الصفة العليا تجري من تحكيها الأنهار أكلها دائم قال ثمرها دائم لا ينقطع قرأ نافع ابن كثير وابو عمرو أكلها بإسكان الكثير والباقونة بضمها وظلها ظليل لا يزول يعني كذلك وظلها دائم أيضا ورد على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجن تلك عقب الذين اتقوا أي مصيرهم وعقب الكافرين النار لا غير والذين أتيناهم الكتاب قال القرآن وهم الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بما أنزل إليك من القرآن ومن الأحزاب يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ما ينكر بعضه أي بعض القرآن وهو ما يخالف شرائعهم أو يوافق ما حرفوه منها قال ابن عباس أمان اليهود بسورة يوسف وكفر المشكون بجميعها. ذك اليهود النصارى لأن الولد في الآية ما ينكر بعضه ما ينكره يعني هذا تعليل فقط للقول قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشك به نصبا عطفا على أن أعبد أي أمرت فيما أوحي علي بأن أعبد الله وبأن لا به إليه أدعو لا إلى غيره وإليه مآبي مرجعي وكذلك أي ومثل هذا الإنزال المجتمري على أصول الديانات المجمع عليها أنزلناه أي القرآن حكما عربيا أي حكمة مترجمة بلسان العرب ليسهل لهم فهمه طبعا العبارة هذه العبارة قلقة وهي لها غلط يعني في في, في التعبير بهذا بهذا الكلام ولين اتبعت أهواءهم باستقبال قبلتهم بعدما حولت عنها بعدما جاءك من العلم بأنهم كفار ما لك من الله من ولي ناصر ولا واق حاجز وهذا خطاب له صلى الله عليه وسلم وتحريض للسامعين على التمسك بالدين وتقدم التنبيه على مذاهب القراء في مآبي وواقين ولما عايره اليهود وقيل المشيكون بكثرة الزوجات واقترحوا عليه الآيات نزل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ولم نجعلهم ملائكة وما كان لرسول ولم يقم في وسعه أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإنه القادر على ذلك لكل أجل أمر قضاه الله كتاب وقت معلوم يقع فيه يمح الله ما يشاء من الشرائع بنسخها ويثبت ما يشاء فيترك غير منسوخ قرى ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب ويثبت بالتخفيف والبقون بالتجديد وعنده أم الكتاب أصله يعني اللوح المحفوظ فلا يبدل فيه ولا يغير وقيل غير ذلك فيها وإما نري في حياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الذي نعيدهم من إنزال العذاب بهم أو نتوفي أنك قبل ذلك فلا تحزن فإنما عليك البلاغ وفلا تحزن هذه دلت عليك فإنما عليك البلاغ قال تبليغ الرسالة اللي هي خبر إن فإما هذه إن ما من شرقية وما فإنما عليك البلاغ وتبليغ رسالة لا غيره، وعلينا الحساب، قال والجزاء يوم القيامة. قال ابن عباس نسي خد السيف وفرض الجهاد. أو لم يروا؟ قال أهل مكة أن نأتي الأرض ننقصها من, من أطرافها بفتح ديار الشرك، فما زاد في بلاد الإسلام نقصا من بلاد الشرك أثلا يعتبرون؟ طيب، لو حد بيقول أن هذه الآية أن هذه الصورة مدنية؟ عنده هنا إشكال في تفسير هذه الآية بهذا المعنى لا إشكال لأنه كلام هنا إن بدأ يكون فيه غزوات وفتوح طيب لو كانت الصورة مكية ففي احتمال هنا ان هو يقول أن الآية, إيه؟ إن الآية مدنية فكون الصورة مهترددة بين المكية والمدنية فالتفسير هنا يعني يحتمل هذا الوجه له وجهة في سوره الانبياء بيقع اشكال بقى في سوره الانبياء لان سوره الانبياء ماديه باتفاق وال النظير هذه الايه فسرت ايضا بالنقص من ديار الشرك بفتح فاما ان هي تكون مستثناه والخبر مستقبلي لو حد اراد ان يتاول هذا القول او يقال في اقوال اخرى يعني هي الفكرة إن أنا يعني ألفت النظر لمسألة بسيطة إن هذه الآية يعني ونظرتها في وجه في التفسير حيبقى في إشكال أو, أو أو سؤال يحتاج إلى جواب أكثر في صورة عن صورة بالنظر للمسيول المدني والله يحكم لمعقبة قالنا ناقض قضا لحكمه والمعنى إنه حكم للإسلام بالإخبال وعلى الكفر بالإذبار وهو سريع الحساب فيحاسبه معما قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والإجلاء في الدنيا وقدم ترى الذين من قبلهم أيكاد كادوا أنبيائهم والمكر إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر فلله المكر جميع أي عند الله جزاء مكرهم لا يغلب أحد على مراده يعلم ما تكسب كل نفس تنبيه وتحذير في طي إخبار ثم توعدهم بقوله وسيعلم الكفار قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير أبو عمر الكافر على التوحيد إرادة للجنس وقرأ الباقون الكفار على الجن والذين يكتبوا واحد لمن عقب الدار الآخرة فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار ويقول الذين كفرهم أهل الكتاب لست مرسلة من الله وإنما أنت مدعن قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم لما أظهر من الأدلة على رسالتي وربما تقول لما أظهر من الأدلة على رسالتي باعتبار قلت كفى بالله شهيدا بينما أظهر سبحانه وتعالى من الأدلة على رسالة ومن عنده علم الكتاب يعني مؤمني أهل الكتاب يشهدون بنعتي في كتبهم والله أعلم هذا التفسير لا يستلزم أن الآية تكون مدنية واللي بيستثني هذه الآية كما ذكر في الأول بيكون في الأغلب بيعين من عنده علم الكتاب عبد الله بن السلام قال سورة إبراهيم عليه السلام مكية إلا من قوله ألم ترى إلى الذين بدلوا إلى قوله فإن مصيركم إلى النار وآيوها 53 وخمسون وحروفها 3434 و30 حرفا وكلمها 830 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تقدم الكلام عليه ومذاهب القراء فيه في أول سورة يونس كتاب رفع على خبر ابتداء مضمر تقدير هذا كتاب أنزلناه صفة لكتاب إليك يا محمد وهو القرآن لتخرج الناس بالدعاء والإنذار وعم الناس إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان بإذن ربهم أي بتسهيله وتمكينه لهم إلى صراط إلى ديني العزيز الغالب الحميد المستحق للحمد الله قرأ نافع ابو جعفر بن عامر الله بالرافع على القطع على الابتداء وخبره الذي ويصح رفعه على تقدير هو الله الذي يعني يكون خبر لمفتدأ مضمر قال وفقهم رويس روى يعقب في الابتداء خاصة وإذا وصل خفضه بين خفض وقرأ الباقون بالخفض في الحالين نعتا للعزيز الحميد وقال أبو عمرو والخفض على التقديم والتأخير مجازه إلى صراط الله العزيز الحميد. ليه بيقول تقديمه وتأخير؟ عشان قضية التوابع. ان يكون إيه ال اسم الله سبحانه وتعالى الله إن هو كونه يكون تابعا هنا يعني في نقاش فيها يعني نقاش نحوي. ماشي؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل أي شدة وبلاء للكافرين. قال يلقونه من عذاب شديد يعني يلقون هذا الويل قال ويل للكافرين شدة وبلاء للكافرين يلقونه من عذاب شديد قال وعيد لمن كفر ولم يخرج من الظلمات إلى النور الذين يستحبون يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة يأخذون ما تعجل منها تهاونا بأمر الآخرة ويصدون عن سبيل الله يمنعون الناس عن الإيمان ويبغونها يطلبونها أي سبيل الله عواجا زيغا وميلا عن الحق أولئك في ضلال بعيد قال وصف الضلال بالبعد عبارة عن تعمقهم فيه وصعوبة خروجهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغتهم ليفهموا عنه وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بلسانهم والناس تبع لهم وبعث رسله منهم إلى الأطراف يترجمون لكل قوم بلغتهم ليبين لهم ما أمروا به فتلزمهم الحجة فيضل الله من يشاء بالخذلان ويهدي من يشاء بالتوفيق وهو العزيز فلا يغلب على مشيئته الحكيم الذي لا يضل ولا يهدي إلا بحكمة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وهي العصا واليد وسائر التسع أن أخرج قومك بالدعوة من الظلمات إلى النور تقدم تفسيرهما قريبا وذكرهم بأيام الله أي وقائعه في الأمم الماضية من الكفار وأنعمه عليهم وعلى غيرهم من أهل طاعته وعبر عن النعم والنقم بأيام إذ هي في أيام إن في ذلك لآيات لا لكل صبار على البلاء شكور للنعماء وفيه تنبيه على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن الآيات اللي فيها ذكر صبار شكور يعني هذا قوله وفيه تنبيه ده يتعلق ب يعني سؤال قديم متكرر يعني كانوا يذكرونه لماذا ذكر الصبر والشكر في هذا المقام؟ أحيانا أصلا كانوا يذكرونها في مشكل القرآن هي يذكرون ذلك إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور طبعا لكل مؤمن لماذا ذكر الصبر والشكر خاصة هنا وفي نظائر ذلك في ذكر الصبر الشكور وإن الآيات تكون للصبار الشكور فيقول فيه تنبيه على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن وإذ قال موسى لقومه القر نعمة الله عليكم إذا أن جاكم من آل فرعون يسومونكم قال يذيقونكم سوء العذاب أشده وأسوأ و يذبحون ابنائكم يقول وقال هنا يذبحون طبعا هي وقال هنا ويذبحون وهنا عاوز يفرق ما بين هذه الايه في ابراهيم وايه البقرة يعني وقال هنا ويذبحون المفترض هنا يكون في واو وفي البقرة بغير واو فحيث طرح الواو فسرت العذاب بالتذبيح وحيث اثبتها جعل التذبيح جنسا مستقلا بنفسه فعطفه على العذاب ووضحه ويستحيون نسائكم فلا يتركوهن أحياء وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم والبلاء في هذه الآية يحتمل أن يريد به المحنة ويحتمل أن يريد به الاختبار والمعنى متقارب وإذ تأذن أي أعلم ربكم لئن شكرتم يا بني إسرائيل نعمي ووحدتموني لأزيدنكم من صدل وثوابي ولئن كفرتم إحساني إليكم إن عذابي لشديد فلعلي أعذبكم على الكف عذابا شديدا ومن عادة اكرام الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد يقصد أن الضحة يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولم يقل ولئن كفرتم لأعذبنكم وقال موسى إن تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا من الثقلين فإن الله لغني عن خلقه حميد يستوجب المحامد كلها دائم في ذلك في ذاته وهذا القول يتضمن عظمته تعالى وتحقيرهم وتوبيخهم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادم من كلام موسى عليه السلام والذين من بعدهم مبتدا خبره لا يعلمهم إلا الله المعنى بكثرةهم لا يحصي عددهم إلا الله لما قرأ ابن مسعود هذه الآية قال كذب النسبون من بعده يعني أن النسبين يدعون علم الأنساب وقد نفى تعالى علمها إلا عنه وقال ابن عباس بين إبراهيم وبين عدنان ثلاثون قرنا لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلالات الواضحات قرأ أبو عمر رسلهم لرسلهم وشبهه بإسكان السين والبكون بضمها فردوا أيديهم في أفواهم عبوا أناملهم غيظا على الرسل وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم بهنا فردوا أيدي أنفسهم في أنفواه أنفسهم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم وإن لا في شك مما تدعوننا إليه من الإيمان مريب موجب لموجب قالت رسولهم في الله شك هذا استفهام بمعنى نفى ما اعتقدوا والشك استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما فاطر أي خالق السماوات والأرض يدعوكم إلى الإيمان والتوبة ليغفر لكم شيئا من ذنوبكم كلمة شيئا لإن من طبعيد هنا يفسر على من طبعيد وهم بينكم وبينه تعالى فإن الإسلام يجبه دون المظالم ويؤخركم هو هنا نسخة من موطن آخر تقريبا هلا هو يؤخركم أمم هي يؤخركم بالنصب أمم ويؤخرهم قرأ أبو جعفر ورش عن نافع ويؤخركم وشبه بفتح الواو بغير همز البقونا بالهمز إلى أجل مسمى وهو البود فلا يعاجلكم بالعذاب والهلاك قالوا إلا أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علينا وإنما تريدون بقولكم أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان برهان مبين ظاهر على صدقكم فثم قالت لهم رسلهم معترفة بالبشرية إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والتوحيد وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله أي ليس في استطاعتنا أن نأتي بما اقترحتموه وإنما هو أمر متعلق بمشيئة الله تعالى فيخص كل نبي بلوع من الآيات وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولام في قوله فليتوكل لام الأمر وسكن الطلب للتخفيف ولكثرة استعمالها وللفرق بينها وبين لام كي التي ألزمت الحركة إجماعا لام كي مكسورة ولام الأمر مكسورة أو ساكنة نحن يعلل سكون. وما لنا أن توكل قال المعنى وأي عذر لنا في ترك التوكل على الله وقد هدانا سبلنا بيّن لنا طرق النجاح قرى أبو عمرو سبلنا بإسكان الباء والباقون بضمها ثم أقسموا أن يقع منهم الصبر على الأذية في ذات الله فقالوا ولا نصبرن على ما أذيتمونا إلا مع النون دل على القسم قال ولا نصبرن على ما أذيتمونا في أبداننا وأعراضنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ليثبت الثابتون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا تعودن لتعودن لتصيرن في ملتنا حلفوا على أن يكون أحد الأمرين وليس المراد الرجوع في العود أو تعودن لأنهم لم يكونوا في ملتهم قط وإنما هو بمعنى الصيروره فأوحى إليهم ربهم أي إلى رسولهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض أي أرضهم من بعدهم من بعد هلاكهم ذلك أي الإسكان لمن خاف مقامي أي موقف الحساب وخاف وعيدي بالعذاب قرأ ورشا عن نافع وعيدي بإثبات الياي واصلا ويعقوب بإثباتها في الحالين وحذفها الباقون فيهما واستفتحوا أي سأل الأنبياء النصرة وخاب خسر كل جبار الذي يجبر الخلق على مراده عنيد معاند الحق قرأ حمزة خاف وخاب بالإمالة من ورائه أي أمامه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد هو ما يسير من جلود أهل النار من القيح والدم يتجرعه يتكلف جرعه ولا يكاد يسيغه اي يجوزه حلقه ويأتيه الموت من كل مكان أي كأن أسباب الموت أحاطت به من جميع جهاته وما هو بميت فيستريح ومن ورائه أي بين يديه في كل وقت يستقبله عذاب غليظ وهو القلود في النار مثل أي صفة الذين كفروا بربهم ونفسر مثل بالصفة شبه أي lawsuit إبراهيم شبه الرعد. apresent أعمالهم التقدير مثل أعمال الذين كفروا طبعاً على هنا قلت التقدير مثل أعمال الذين كفروا يبدأ هو بيوصلها. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح أي قويت عليه ففرقته في يوم عاصف في يوم عاصف ريحه فحذفت الريح ووصف اليوم بالعصوف مجازا قرأ نافع وأبو جعفر الرياح على الجمع والبقون بالإفراد وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا من الصدقة وصلة الرحم وإغاثة الملهوف لأنهم أشركوا فيها غير الله فهي الرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع به فذلك قوله لا يقدرون في الآخرة مما كسبوا في الدنيا على شيء أي لا ينتفعون ثم بما صنعوا هنا ذلك هو الضلال البعيد الذي لا تدرك غايته فيرجاء الخلوص منه ألم ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته أن الله خلق السماوات والأرض قرأ حمزته الكسائي وخلف خالق بألف وكسر اللام ورفع القاف على وزن فاعل وجر ما بعده إضافة طبعا هو الجر مش في السماوات لكن بان في الأرض أن الله خالق السماوات والأرض وقرأ الباقون الباكون خلق بفتح اللام والقاف بغير آلف على وزن فعله ونصب ما بعده مفعول إلا أن التاء من السماوات تكسب لأنها تاء جمع المؤنث بالحق لم يخلقون عبثا سبحانه إن يشأ يذهبكم قال يعدمكم ويأتي بخلق جديد يخلقه مكانكم أطوى عليه منكم وما ذلك على الله بعزيز ممتنع بل هو سهل يسير وبارزوا أي ويبرز الكفار من قبورهم يعني تعبير الماضي عن المستقبل لله جميعا لحسابه فقال أي فيقول نفس الكلام الضعفاء هم الأتباع للذين استكبروا عن الإيمان وهم المتبوعون. إن كنا لكم تبع جمع تابع وهو المستن بآثار من يتبعه فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء اي هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله فثم قالوا هذه متصرين بعدها فثم قالوا يعني القادة المتبوعين. لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه سواء علينا أجزعنا أم صبرنا قال الألف للتسوية أجزعنا وليست بألف الاستفهام بل هي كقوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم المعنى مستوى علينا الجزع والصبر ما لنا من محيص قال مخلص أو مخلص وقال الشيطان لما قضي الأمر قل من الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قام خطيب في الأشقياء فقال إن الله وعدكم وعد الحق الذي لا ريب فيه وهو البعث والحساب والجنة والنار فوفى لكم به ووعدتكم وعد الباطل وهو ألا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار فأخلفتكم كذبتكم وما كان لي عليكم من سلطان تسلط قل به إلى الكفر قرى حفص عن عاصم لي بفتح الياء والباقون بإسكانها إلا أن دعوتكم إلا دعائي إياكم واستثناء منقطع تقديره لكن دعوتكم فاستجبتم لي لأن هذا ليس من السلطان فاستجبتم لي أسرعتم إجابتي فلا تلوموني بوسوستي ولوموا أنفسكم حيث أطعتموني ولم تطيعوا ربكم ما أنا بمصرخكم بمغيفكم وما أنتم بمصرخي قراءة العم بمصرخية بفتح الياء وقرأ حمزة بكسرها بمصرخيه قال ابن الجزر في الكلام حوالين هذه القراءة يذكر قال ابن وهو لغة بني يربوع نص على ذلك قترب وأجازها هو والفراء وإمام اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو ابن العلاء وقال القاسم ابن معن النحوي هي صواب ولا عبرة بقول الزمخشري وغيره ممن ضعفها أو لحناها فإنها قراءة صحيحة اجتمعت فيها أركان ثلاثة وقرأ بها أيضا يحيى ابن الثاب وسليمان ابن مهران الأعمش وحمران ابن أعين وجماعة من التابعين وقياسها في النحو صحيح فذلك أن الياء الأولى وهي ياء الجمع جرت مجرى الصحيح لأجل ادغام فدخلت ساكنة عليها ياء الإضافة وحركت بالكسر على الأصل في اجتماع الساكنين وهذه اللغة شائعة زائعة باقية في أفواه الناس اليوم اليوم اليوم يتكلم ابن الجزري يقولون ما فيي أفعل كذا، ويطلقون في كل يات الإضافة المدغم فيها، فقولون ما علي منك ولا إلي أمرك، وبعضهم يبالغ في كسره حتى تصير ياء أن انتهى لماذا أطل إن هذه القراءة معترض عليها؟ وقال الشيطان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي بإشارتكم إياه في الدنيا مع الله في الطاعة. أي تبرأت منه واستنكرته قرأ أبو عمر أبو جعفر أشركتموني بإثبات الياء وصلا ويعقوب بإثباتي في الحالين وحذفها الباقون فيهما إن الظالمين لهم عذاب أليم تتمة كلام الخبيث وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها أي من تحت ما على منها كالمباني والأشجار الأنهار فعل تجري خالدين فيها دائمين فيها بإذن ربهم المعنى أدخلتهم الملائكة الجنة بأمر الله تعالى تحيات في السلام أي يسلو بعضهم على بعض ويسلم الملائكة عليهم. ألم ترى ألم تعلم كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي كلمة التوحيد كشجرة أي كثمرة شجرة طيبة هي النخلة أصلها ثابت متمكن في الأرض وفرعها أغصانها مرتفعة في السماء أي نحو السماء. كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق فإذا تكلم بها صعدت نحو السماء كصعود هذه الشجرة. توتي أكلها تعطي جناها. قرأ نافع بن كثير وعمر أكلها بإسكان الكاف والبكون بضميها. كل حين أقته الله لإثمارها. والحين في الوقت الوقت. واختلفوا في معناه هنا. فقيل هو سنة لأن النخلة تحمل كل سنة مرة. وقيل ستة أشهر لأن ذلك مدة اطلاع مدة اطلاعها إلى وقت صرامها. تخرج الطلاع يعني. بإذن ربيها بإرادت خالقها. كذلك عمل المؤمن يصعد كل وقت وشبه الإيمان بالشجرة لأن الشجرة لا بد لها من أصل ثابت وفرع قائم ورأس عالم كذلك الإيمان لا بد له من تصديق بالقول وقول باللسان وعمل بالأبدان ويضرب الله الأمثال للناس العلم يتذكرون بضرب الأمثال لأن فيها زيادة إفهام لذوي العقول والأفهام ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الشرك، كشجرة خبيثة هي الحنظل قرأ الكسائي خبيثة بإمالة التاء حيث وقف على هائل تأنيف اجتثت من فوق الأرض استؤصلت قلعا قرأ نافع أبو جعفر وابن كثير وابن عمر والكسائي وخلف خبيثة نجتثت بضم التنوين في الوصل واختولي فعن ابن ذكوان ما لها من قرار استقرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هو قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا قبل الموت وفي الآخرة يعني في القبر ورد في الحديث إن الروح تعود إلى الميت ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبري فيقولان ما ربك وما دينك وما النبي فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فينتهرانه الثانية ويقولان ما ربك وما دينك وما النبي وهي آخر فتنة تعرض فيقول الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي وذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ويضل الله الظالمين قال المشركين فلا يثبتهم ويفعل الله ما يشاء من توفيق وخذلان وغيرهما لاعتراض عليه نسأل الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت بالحياة الدنيا في الآخرة نتوقف هنا ونقم إن شاء الله تفسير سورة إبراهيم مرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك